عائلة الحامدي من فلسطيني العراق من مخيم التنف على الحدود السورية العراقية لجأوا إلى مدينة ساندياجو تشيلي في سنت 2007 معنا ست أم عصام وهي أحد اللاجئين من مخيم التنف ست أم عصام أنتي من وين من فلسطين وبدك تحكي لنا شوي عن المخيم كيف كانت العيشة فيه يعني أنا طلعت من فلسطين عمر <متزح> سنتين هاجرت من فلسطين على العراق من مواليد حيفا رحنا على العراق قعدنا بالعراق تقريبا ستين سنة وما ال سنة صارت المذاقات يعني ملل الحرب مال العراق ايوه اه من العراق انا وولادي على المخيم بعد دخول الامريكان الى العراق عام 2003 وسقوط نظام صدام حدث ما حدث من اضطهاد حتى أن كثير من منا عانى معانى من هذا الاضطهاد من تقتيل وتشريد وتفجير وتهديدات أدت بنا في في المطاف إلى الخروج من العراق عام 2006 أشنا مخيم التنف تقريبا سنة وسبع شهور سنة وست شهور أعدنا في المخيم وجبت بنتي تبارك طبعا هاي الثالثة عندي من قبلها اثنين محمد ومنا وطلعنا الحمد لله على تشيلي الحمد لله صحي بلد بعيدة وتغربنا كثير على أهلنا أنا أهلي في الأردن ساكنين طلعوا كمان بعد الحرب اللي صارت هم طلعوا على الأردن وأنا اتجوزت وطلعت مع عيالي على التنف وجبت تبارك في التنف كيف كانت العيشة بالمخيم؟ والله صعبة صعبة يعني بخيمة يعني الهواء يجي يطيرها ما شوف الا طارت وتطلعنا احنا بلخيمة. بعدين الشمس والحم والبرد يعني صعبه خيمه شو خيمه باعتبار وصلت شريطه نايمين تحت خيمه اه واحنا عائله كبيره ما شاء الله يعني تقريبا 14 15 نفر بكين اه وكل الصعب بالنسبه للعيش بالخيم خيامنا أربع خيام حركنا رحنا كثير تدمرنا راح فلوسنا وراح ذابنا وراح أغرابنا كأننا بدأنا من الصفر يعني صارت المشكلة مرتين نزحنا نزحنا من فلسطين نزحنا من الخيام يعني نزحتنا من العراق وكانت أسهل من نزحتنا من المخيم يعني شكرا جبنا أغراب من العراق ذكرة إنا بينما بالمخيم كلنا نحط ما ظلت إني أي ذكرة لا صورة لا ججداشة لا مثل ما بقول محلة كان لنتذكر أنه من ريحة العراق أو من ريحة الولادة آه. معاناتنا في المخيم كانت مؤلمة وشديدة بما فيها من حر شديد تحت الخيمة يعني كانت هناك درجة الحرارة إذا كانت مثلا خمسين درجة تحت الحرارة درجة مئوية فكانت في الخيمة تزيد عن هذه الدرجة إضافة إلى البرد والأمطار الثلوج، إضافة إلى الحرائق هناك كثير من الحرائق اشتعلت في المخيم مما زرع في نفوسنا الرعب والخوف إضافة إلى أن هناك كثير من الحشرات والدواب التي دخلت علينا في داخل خيامنا من حيايا وعقارب. خاطبنا كل الدول العربية، <تصفيق> كل الدول العربية رفضت تماماً إنهم يأتونا إلى يشوفون حل. كان حلهم الوحيد إنه مثلاً يستنوا بين محل يشوف حل كبير لكل الفلسطينيين. شملونا مع فلسطينية العراق. إحنا مثلاً قاعدين في الصحراء سنتين في مخيم. شملونا مع قضية فلسطينية العراق كلها. وما الحلول ما كانت عربية كانت غربية وأجنبية أنا تزوجت جديد جديد في العراق بس ما قدرت أعيش مع عيلتي في هنا يعني أول ستة شهور خرجت إلى الصحراء قاعدت سنتين هناك أنجبت إجت بنتي يعني خلفت بنتي هناك في الصحراء وبتخلص حالي من هذا المأزق اللي قاعد فيه سنتين بين العقارب والحياية والوحوش الصحراء اللي هو الله سبحانه وتعالى أعلم فيها فعاد حاولنا نخلص حالنا بأي طريقة لو أتتني أي بلد في أبعد أبعد من تشيلي لو في بلد ولو هي تشيلي الأخيرة يعني لو في بعد لوراء لذهبت.أجت لو علينا مشكورة والله وفقها إن شاء الله حكومة تشيلينية أجت علينا واختارت العوائل كم عيلة. فإحنا بالنسبة جينا آخر ناس بالمخيم <تصفيق> السيد <تصفيق> ألفريدو دي منسق برنامج استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية في تشيلي دائرة شؤون الهجرة والأجانب أهلا وسهلا بك في تلفزيون فلسطين يسرنا أن تكون ضيفنا في هذا البرنامج شكرا لك نحن نحن نعود في <تصفيق> هذا البرنامج Let's start with your visit to the Palestinian camps on the de iraqi border and on the de iraqi border. Let's talk We the Palestinian refugee. صف was the situation. Yes, was in was there in januari van 2013 en ik was daar in 2014 en ik in en ik was daar en en in in in تم قبول مهات شخص من الذين تقدموا بطلبات للحكومة الشيلية من مخيم يدعى التنف على الحدود السورية العراقية وهو قريب جدا من تلك الحدود أقل من كيلو متر واحد على الطريق السريع الذي يربط بين العراق وسوريا كان الوضع سيئا جدا كانت خيامهم مهترئة عاشوا في المخيم لمدة سنتين وتزايدت عدادهم كان الوضع سيئا ze hebben met de hulp van de. Ze hebben ze de hulp van te Ze met de hulp van de With, with, with trucks in tanks, temperatures erg in in this de winter, uh, in de winter, in de winter, in de winter, in Er winter, in de winter, in de winter, in summer or you de there in de de winter, in in in ولكن هذا الوضع استمر لعامين. but this was something ongoing for two years. أتت علينا أول بلد حكنا البلد تشيلي. طبعاً إحنا سامعين شو تشيلي ومش عارفين شو هي وين أي. تعرف شو وين بأي بلد؟ ما ما عارفين بأي بلد. حيال الله بالجنوب طب فين هاي بجنوب أمريكا. دورنا بالدفتر. بالانترنت همين دورنا دورنا نسأل كان تطلع هاي باخر الدنيا قلنا يا عمي الحمد لله باخر الدنيا بس المهم اشي خلصنا من هذا اللي احنا بيه استقبالنا السفيرة واستقبلنا الشعب التشيلي استقبال جدا ممتاز استقبالنا احسن استقبال والله احسن استقبال بطبول بالزموض بقول بالعلام وبالهتفات والمدينة خذونا الجال الفلسطينية على الكنيسة وهناك سوونا مدبت عشاء غدا وتغدينا ورحبوا بينا كثير كثير يعني كثير يعني وقفوا معنا وساعدونا يعني استكبار مبكة مو طبيعي لأنه كثير الصدق يعني ليش الواحد شعب تشيلي الحين حنول كم عائلة أتت إلى تشيلي 28 عائلة العدد 117 كيف تعيشون الآن في تشيلي والله إحنا الآن يعني يعني في عندنا منحة had We told them you will have for two years a subsidy أخبرناهم بأنكم ستحصلون على منحة شهريه لمده سنتين من الحكومه بالتعاون مع مديريه شؤون اللاجئين في الامم المتحده ومنظمه غير حكوميه تدعى بيكاريا التي تقوم على تنفيذ البرنامج وهذه المنحه لمده عامين تنتهي في شهر ايار عام 2010 in 15 days upon arrivals, yes. all the refugees had the national ID, yes. yeah. Yeah. national ID ID card. Yes, they have عامين. a visa for a temporary visa for two years. The question is, what will happen after two years? After two years, they can Apply for permanent residency. Yes. Als je een je een een هون منح سنتين. وعلى اساس برنامج لغة وبرنامج هم درسونا برنامج لغة ولكن غير صحيح خاطئ العلاج كان خاطئ نعرف, نعرف ان, ان, أن ظروفهم ليست سهلة عليهم أن يتقنوا اللغة معظمهم الآن يتكلمون Spanish. الإسبانية yes, A few women still have to learn it. بعض النساء عليهن تعلم they اللغه they أكثر ولكن بشكل assistant. عام هم yeah. يتقدمون في Now, ذلك. Yes, housing, yes, and jobs. Mm -hmm. uh, because we think لأننا نعتقد أنه كلما تقدمنا في هذه المحاور حتى نصل شهر أيار عام 2010، إنها سيكون اللاجئون في وضع أفضل من حيث الاعتماد على أنفسهم والمضي في حياتهم بشكل طبيعي. المنحة المالية التي قدمت لنا من قبل الأمم المتحدة مبلغ يعني لا يكفي العيش. يعني يعني أنا مثلاً. عدد أنفاري 5 أخذ 750 وخمسين دولار. لا يكفي يعني أنا هذا المبلغ لا يكفي إلى إلى, إلى عشرة بالشهر. 10 بالشهر أنا يعني. هل تعمل بجانب هذا المبلغ قلت لي قبل قليل أنك تدرس في المدرسة اللغة نعم. العربية. أنا أعمل في صحيح في اللغة مدرس في اللغة العربية إلا راتبي. مع المنحة لا يكفي يعني 20 بالشهر أنا مخ... يعني مخلص الأرات بين مع بعض أنا قاعد بيعطوني الآن ثلاث ااا دولار ااا ألف يعني ما يساوي تقريبا 600 دولار طيب 600 دولار 600 دولار هنا أجار شقتي أنا اللي قاعد فيها اسم أجره أجار شقتي لحالها ااا 400 دولار بأربع, بأربع, بأربع مائة A rich is a poor كما ترون تشيلي ليست بلدا غنيا uh, في البداية قدمنا so كل ما نستطيع, ما نستطيع سواء على صعيد leave, الأمان الذي يحتاجونه وقلنا leave. لهم for, for أننا سنقدم لكم ما, ما نقدمه uh, لأي مواطن تشيلي في نفس المستوى well وعملنا no. المستحيل لننفذ uh, ما وعدنا به uh, قامت الحكومة تشيلية uh, <تصفيق> بتقديم منح مالية وهو ما تقدمه طبعاً الفقراء الشيلانيين فنحن الفلسطينيين يعني ضممنا إلى هذه العوائل الفقيرة بما أنه إحنا لأ يعني الدولة استقبلتنا خير استقبال ونحن نشكرهم على هذا الاستقبال انضممنا إلى هذه الطائفة الفقيرة بحيث أنه نستحصل على سكن وان اعتبره يعني اذا الاستحصال على سكن هو حل يعني نصف الهم يعني اه طبعا اكيد يعني لانه احنا الان يعني الايجار تدفع, تدفع اجره بيوت و... يعني بما يقارب 500 دولار يعني آه. بما في بما فيها خدمات ونعم في منحه سمعت لشراء بيوت ما في منح لشراء بيوت هذا شوفي في برنامج اسمه السبسيديو في تشيلي هذا البرنامج بيعطوه لكل فقراء تشيلي بيعطوهم مبلغ كم... يو... معين نبال شوفي ما يدويا نوع. ما بيعطوه في يده أيوة. هذا موجود عندما ت... توجد فيت للسكن ويكون سعره 12 ما يتأدى هذا السعر بشترولك يا أمي على ل 15 سنة الله يصير ملكك يعني انت في م... غير... غير ملك يعني مو ملكنا الآن عنا احنا هذا البرنامج ولكن البرنامج لا بدنا ناخذ من هذا المبلغ ما نقعد مثلا في سانتياغو لازم نقعد في مناطق فيها مشاكل مناطق فيها مثلا الخطيره لازم نقعد فيها على مدن نحصل في هذا المبلغ أما اما في مبلغ هذا المبلغ ابدا ما بنقدر نحصل بيت انه قريب من من مثلا من كمثال احنا كمسلمين يعني مثلا قريب من المسجد بنحب نقعد او قريب مثلا من عملنا مثلا انا عملي في أروح اروح اقعد مثلا بلاكاليرا بعيد مسافه مثلا 200 كيلومتر ما بقدر بالنسبة للسكن هذا لم يكن وعدا فقط بل ساعدناهم في أجرة المنازل فهم لم يكونوا معتادون على دفع أجرة السكن في العراق والدخل الذي يحصلون عليه يكفي يساعدهم على دفع أجرة السكن حتى شهر حزيران 2010 وقدروا in june of this year now they're beginning to buy houses yes. two of them have But already project two families out of the yeah, 29 families and two of them already have the house yeah. and with that house with any income with the lowest income they can survive mm -hmm. some of them have been very successful uh, some of them have good jobs لكنهم يتنقلون no من عمل إلى آخر. إذا نكتبت علينا الغربة نقعد نسكت. لا لازم نكافح. الإنسان ما دام طيب لازم يسعى ويركب من شأن يعيش ينصلت. غربة ولا مش غربة. إحنا طلع أمرنا ببلاد الغربة. يعني الأرخان بقت غربة. آه يعني مو تكون فلسطين ونكون هاي بلدنا وأرضنا وشعبنا. و لا هم بالأرخ غربة. فنحن متعودين يعني على الغربة. لما جينا حتى بالمخيم احنا اشتغلنا حتى بالمخيم شغل ابن استاد كدرس وابن التاج اشتغل مي على التنكر مال المي يعني وما كعدنا ولا يوم سنه وست اشهر واحنا بالمخيم نشتغل ما كعدنا ولما نجينا هون الحمد لله والشكر راسا اشتغلنا صرنا نبيع مثل دولسه اللي البقلاوه والمعمول وريسو وانت مرت اسام اشتغلت بالخبز فكتسوي كماج أمر تعالي دوالي وكوسة يعني ساعة تشتغل دوالة وكوسة وبيتنجال يعني اشتغلنا ساعة لتأخر لأن اشتغل تكريب سنة علي على اشتغل ما بك شغل وموالمو ما في يعني بس أسامي اشتغل مطعم الكثير اشتغل تقريبا سنة وشهر يعني راتب بكى قليل بس الحمد لله بكى فرحان آه يعني بك راتب مئتين واربعين بس فرحاني لأن الحكومة عدت بتنطينا الراتب لا تمنع هالسفة تعني مطعم قبل شهر والحمد لله والشكر إنه إن شاء الله متوافقين إن شاء الله إن شاء الله متوافقين إذن الله وجانا ولد بتيه أو اللي جانا صبي بتيه سمنا أحمد أو الله طهرنا يعني كأن مبلدنا يعني ما اتعذبنا لا بطهور ولا بجيته ما شاء الله ما شفنا أي صعوبة أذت مرتي طبعا حامل على البلد هاي عندها أربعة شهور تقريباً فلما جينا على البلد طبعا حامل فظليت استنى عشان أساعدها زين كرب اسره وما عندي لا أبوي هنا لا أمي ولا أخواتي فظلينا ندرس سوا درسنا أربعة شهور اللغة الإسبانية وبعدين الحمد لله ولدت مرتي أجانا صبي سميناه رافي زين ووراك عدد شهر أساعد زوجتي ويساعدني صرت أبحث على العمل فسألت أدة ناس أنا بدي أشتغل أنا شغلتي فران باشتغل أكل حلو أي يعني أي فحكوا فحكولي في فرن بيستضيفك بدي يجربك جربوني اسبوع على الفرن وعلى العجين هذا فعرفونا أنه, إنه هم ماخذين صورة علينا جاني من الصحران ما منفهم إشي ما منعرف إشي هيك كل فكرتهم فلما شافونا يعني إحنا بعرف متعلم هيك وبعرف اشوي واعمل فحبوني شغلوني اربع اشهر عندهم مه. فصار الظروف ما حبيت اشتغل معهم بطلت فلا اشتغل حلو حلو العربي تبعنا البقلاوه البابرومي اي هالشغلات فحطيت هالكرتونتين الحلو اول ما فتحنا الحمد لله والله ما شاء الله الناس حلو عربي حلو عربي مه. شايفينه غريب اشتروا طب انا خلصت رواحت على الدار قعدنا نسوي ونصنع زين أنا والمرأة وردينا رجعنا نفس الحالة نبيع وصرت أطلع الرخصة كل ثلاثة شهور بجددوا لي آه فجددت وأنا مرتين فالحمد لله الله وفقنا وفتحها علينا فتحنا محل بنبيع أكل بي حلو عربي الكهف العربي يعني بعده شغلات زين وظلت أنا ستة شهور أشتغل قبلها ستة شهور اشتغلت بالسنتر يعني ابيع الناس بالشارع نفس ما بيسموها بس انا شيء مع عرباني بجامي مسدسدي انه ما بيجي عليه ذبان ما بيجي عليه وسخ الناس هيك بتحب شيء نظيف نفس ما بنحب احنا طبعا والله الحمد لله الحكومه اللي هنا او الفكري اللي هنا حطونا لنا 1000000 بيسو يعني بعادل 2000 دولار زين ومع المصار اللي محوشهم فتحنا المحل بحدود كلفنا بحدود هيك 8000 دولار وراها تيسرنا وأخذنا دار أنا أول ما جيت في ناس هنا شافوني شافوا الخبز اللي بنعمل اللي نسميه إحنا كماج شافوه وشجعونا عنه وحكوا يعني شجعون تشتغلي وهذا والحمد لله الشغل اشتغلت يعني فترة كبيرة زين وبعدين هلا الحمد لله هلا شوية يعني اتجهت لشغل ثاني اللي هو التطريز الفلسطيني هنا كثير كمان يعني بحبوه هنا احنا رايحين على فلسطين شو بتحكي والله بحكي انه الله ينصرهم ويوفقهم ان شاء الله والله يحميهم ويغطي وجوه اليهود عنهم والله يحمي كل شب بهنيك وكل مر وكل عجوز وكل شيخ ان شاء الله لاهلك ورايبك والله انا لأهلي بحكي لهم مشتاق لهم كثير كثير كثير نحتاج إلى حظن أمي وأبوي كثير والله أنا وجه رسالة للسلطة يعني بالذات انه يعني ينظرون إلينا بعين العطف والرحمة لأننا هنا إحنا جئنا إلى, إلى شيء مجهول لا نعرف مصيرنا بعد السنتين فهذه رسالة إلى الأخ محمود عباس أبو مازن أنه يعني يقدم لنا بعض المساعدة بأي شكل من الأشكال يعني سواءا سياسيا أو ماديا أي أي أي مساعدة لحيث إنه عندما تنتهي هذه هذه السنتين يعني نستطيع أن نقف على أرجلنا يعني كد ما بديك كد راح تفرج حتى إحنا ما راح نرجع بس أولادنا كد راح يرجعوا أولادنا ولاد ولا لا آخر كتب دمنا إحنا من صاحب فلسطين أمرنا نسينا فلسطين ولا لغة فلسطين ولم كل شعب فلسطين بس بطلب من رب العالمين الشعب الفلسطيني كله وفقه ويحط إيد على إيد ومثل ما يقول إنه المسيرة واحدة والدم واحد والقضيه واحدة فبطلب منهم الله وفقهم إن شاء الله ومتبع مارهم ويحط مثل ما يقول الرحمن بينهم ويمشوا على قضيه فلسطين هي واحدة إن شاء الله. نفسنا نروح القدس نزورها نفسنا نروح على الأقصى نفسنا نروح على كل شبر بير وان فلسطين وإن شاء الله بنرجع وأولادنا بتربوا هناك إن شاء الله